Fakثرu fieha fesad Fasab baleihim rabuk sot arzaib in rabuk labilmirsad Fakma linsan idam abtela rabuk fakrima wakrima faiقول rabbi akrima wakma فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين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 صفا وجيء يوم اذ بجهنم يوم يتذكر الانسان يوم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 يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي قدمت لكم هذه التلاوة من موقع تيفي